Bismillah. الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآ I'm وَإِذْ تعجب رَبُّكُمْ قولهم شَكَرْتُمْ كنا ۖ waar sta jij Bij de slechte kwalen. en de Inna ma anta munzir, walikulli qoumin In 117. وينشئ السحابة الثقال 118. ويسبح الرعد بحمده موسوعه <تصفيق> النابلسي <تصفيق> Doe See دارف فتمل السيل زبد الرابيا ومن 122. كذلك يضرغ الله الأمثال للذين استجابوا um uh... والذين صبروا التغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سِيئَة وَأَيَذَرُونَ فِي الْحَسَنِ السَّيِّئَةَ I'm All uh. Beep Don't sleep. فكيف كان عقاب افمن هو قال ومن يضلل النار اكل دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 119. كل نفس وسيعلم الكفار لمن